بوك تو تتناسٹ خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية مام يهودو معي حبه فراولة معي حبه فراوله مام كيوي اميلون معي حبه كيوي وشمامه معي حبه كيوي وشمامه مام pomorange a grapefruit معي برتقاله وحبة جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت معي يبلكو اماجو معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي بنان واناناس معي موزه وحبه اناناس وحبت أناناس ربيم أووصني شلات أنا أعمل صلطة فاكهة أنا أعمل صلطة فاكهة يم توست أنا أكل قطعة توست انا أكل قطعة توست يم توست زمسلم انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده يم توست بزيت و مارميلاد انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى. يم ساندويتش انا اكل ساندويتش أنا, انا اكل ساندويتش يم ساندويتش ز مارغارينوم انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارجرين يم انا اكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم potrzebujemy نحتاج إلى خبز وارز نحتاج إلى خبز وارز potrzebujemy rybę نحتاج الى سمك وستيك Nahtaj ila samak wa steak Potrebujeme picu a špagety Nahtaj ila pizza wa makarona spaghetti Nahtáž ila pizza wa makarona spaghetti Čo ešte potrebujeme? nahtaju ziyadatan ala ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ دو بوليوكي، potrebujemy نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه. gdzie supermarket? اين السوبر ماركت؟ اين السوبر ماركت؟